يَظُنُّونَ نَفْسٍ مَا كَذَبَتْ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ وترزق <تصفيق> من تشاء وبغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكريم أنتم ما في قدوركم أو تبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض الله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما of their Amen. Mm -hmm. فلها ربها بضرور حسن وعمتها نباتا حسنا وكبلها زكريا كلما نخذ عليها زكريا بحراما